فصل إن يسكن السابق من واو ويا واتصلا ومن عروض عريا فيا أنلوا واقلبن مدغما وشذ معطا غير ما قد رسما من واو نوياء بتحريك أصل ألف نبدل بعد فتح متصل إن حرك التالي وإن سكن كف إعلال غير اللام وهي لا يكف إعلالها بساكن غير ألف أو يائن التشريد فيها قد ألف وصح عين فعل وفعلا ذا افعل كأغيد وأحولا وإن يبنت فاعل من افتعل والعين واو سلمت ولم تعل وإن لحرفين ذا استحط صحح أول وعكس قد يحط وعين ما آخره قد زيد ما يخص الاسم واجب أن يسلما وقبل بقل من النون إذا كان مسكنا كمن بتى بذا